إذ رآنا فرق قال لأهلي امكثوا إني أنست ناراً عندي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى